يا طاهر سيدنا الحسن يا طاهر خدال الحسن عندي انا والله اشوف وجهك خلي يروينا من بحر الابه ودينا يم المجتبى يروينا من بحر الابه ونحمد انا بتربيته الليل اردنا زيارتك يا طير خدنا للحسن يا مرحبا فيك Al-Hasan kabar صباحنا برضو الواقع انري يا حلا سهرنا خلص تاخذنا يا طير الحنين الفك بميره المؤمنين تاخذنا يا طير الحنين الفك بميره المؤمنين غربتنا تشبه غربتك قالك كل ما يمر الليل بوقت الغروب يتلدمع من العين ما يمر الليل ووقت الغروب يتلدمع من العين وتحين عدل السماء رب الجلالك كلمه والبار تنتل رحمتك هالليله رد زيارتك يا غير يا غير يا يا عني أنا والله دي يا بينا والله نشوفك اللي يولد زيارتك يا فرحتنا بالحسائر يا ترد الشوق واحلى الاماني احلى الاماني وتهرب الجنح ابعد تهاني واحلى الاماني ماني ردلني ايات الفرح صدر الموالين انشرح ردلني ايات الفرح صدر الموالين انشرح عشاق احنا وشيعته الليله رجنا سياريتك يا طيرك والتوزيع علي الناجدي من اداء الرادود الحسيني صفاء الصافي الكلمات للشعر الحسيني محمد الجماسي